الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات الحج معلومات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 الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَمَن فَرَضَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَمَن الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ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 <سؤال> فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ رَفَثَ فَلَا وَلَا جِدَالَ رَفَثَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ رَفَثَ وَلَا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ شَرٍّ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 110. يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 119. يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 111. يا أولي الألباب.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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 125. يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 127. يا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 112. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 113. واتقون يا أولي الألباب 114. الحج أشهر معلومات 115. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج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 118. واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات 110. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله 118. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 119. واتقون يا أولي الألباب 110. الحج أشهر معلومات 111. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 110. واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً ليس من ربكم. ليس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم. ليس فضلا من ربكم.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 فَإِذَا أفظت مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فَإِذَا أَفَغْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الحرام. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المشعر الحرام. فَإِذَا أَفَضْتُم من عرفاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفظتٍ من عرفاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفظتٍ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 Fazkür Allahında Mashgarı al-Haram ve onu kime adak ettiniz? Eğer sizlerden önce olanlar varsa, Allah'ı azap etmeyin. قبله لمن الضالين، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.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 فذكروا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 118. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم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 فَإِذَا أَفَغْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فذكروا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 110. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ثُمَّ أَفِيضُ مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 124. ثم أفيضوا من حيث أفاط الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 125. ثم أفيضوا من حيث أفاط الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ 121. إن الله غفور رحيم 122. ثم أفيضوا من حيث أفاط الناس واستغفروا الله 123. إن الله غفور رحيم 124. ثم أفيضوا من حيث الناس الله İnna Allāhā rahim Raḥīm. Thumma afizu min haythu afāzannās wa istağfiru Allāh. İnna Allāhā Thumma أفيض من حيث أفاض الناس وأستغفر الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيض من حيث أفاض الناس وأستغفر الله إن الله غفور رحيم.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 112. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 113. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإِذَا أَفَغْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ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 إن الله غفور رحيم فإذا قَضَيْتُم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قَضَيْتُم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً، فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَإِذَا قَضَيتُم مَنَاسِكَكُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فإذا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أشد كذكركم آباءكم أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أشد كذكركم آباءكم أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فإذا قضيت مناسككم فذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً.فإذا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلق فمن من يقول ربنا في, وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس مي يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في مِنْ من خلق فمن الناس مي يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلق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 فمن الناس مي يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلق فمن من يقول ربنا في, وما في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلق فمن من في, في الآخرة من خلاق.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 فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي وَمَا لَهُ فِي مِنْ خَلَاقٍ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 وَمِنْهُم مَ يَقُول رَبَّنَا آتَِافِ الدُّن ي حَسَنَةَ وَفِيآخِرَة حَسَنَ وَفيِيآخِرَة وَقِنَا عَذَابًَا الن وَمِنْهُم مَ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عَذَابَ النار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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة وقنا عذابا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 117. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 118. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 112. لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 114. لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 124. أولئك لهم نصيب مما كسبوا 125. والله سريع الحساب 126. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا ما كسبوا، والله سريع الحساب. هؤلاءك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. هؤلاءك لهم نصيب مما كسبوا. 112. والله سريع الحساب 113. أولئك لهم نصيب مما كسبوا 114. والله سريع الحساب 115. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب, أولئك لهم نصيب مما كسبوا. والله سريع الحساب.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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هؤلاءك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات Wazkur Allah fi ayyam maddudat. واذکروا الله في ايام معدودات واذکروا الله في ايام معدودات واذکروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات واذكر الله في ايام معدودات واذكر الله في ايام معدودات واذكر الله في أيام معدودات واذکروا الله في ايام معدودات واذکروا الله في ايام معدودات الحج اشهر معلومات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 إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 119. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 110. أولئك لهم نصيب مما كسبوا 111. والله سريع الحساب 112. الله في أيام معدودات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 إن الله غفور رحيم فإذا قَضَيْتُم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 124. الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاط الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 إن الله غفور رحيم فإذا قَضَيْتُم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 فذكروا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 118. ثم أفيضوا من حيث أفاط الناس الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكرِكُمْ أَبَاكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 119. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 110. أولئك لهم نصيب مما كسبوا 111. والله سريع الحساب 112. واذكروا الله في أيام معدودات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 إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 إن الله غفور رحيم. فإذا قَضَيْتُم مناسككم فذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.